124. وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا إِلَّا 125. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وَمَا وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا لا تغيّرنا بكم، لإن لم تنتهوا لنرد منكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا قايمكم معكم، أين ذكرتم؟ بل أنتم قوم مسرفون.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 أَأَتَّخِذُ مِنْ ذُو نِعْمَةٍ آلِهَةً يُرِدُّنِ الرَّحْمَانُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ 117. قيل ادخل الجنة قال يا ليس قوم يعلمون 118. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين